من الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتذنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وننها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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مجحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان تعذر مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا